ثلاثة استمع للجمل وتأمل الصور ثم ضع علامة الصح تحت صورة الصحيحة. عندي صداع. عندي كحة. أتناول الدواء. أنا في عيادة الأمراض الجلدية. أشتري الدواء.